الله الذين قالوا قف قَالَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ذَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ a uh -huh. Hmm. <laughs> Apa... I'm for you. And I'm glad ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ تَمْثِلُ الارض ولا في السماء. Mm hmm جعلني قيم الصلاة ومن ذليتي ربنا وتقبل دواء ربنا وفي الناس مشاهداني يا قارئ اتقوه الى الرجال تُغْرِي الرُّوحَ <سؤال> قَبِيلَ النَّهْيِ رَسُولُ اللَّهِ